نعم ان تبدأ في رمضان وقلوب الناس مستعدة لقبول الخير تبدأ في نشر دعوة التوحيد، في تزب الناس الى المساجد تعالى تعالى لننطر بما يستعد الناس اليوم لرمضان بما يستعدون يستعدون بالمكسرات يستعدون بالسمن البلدي يستعدون بماذا يستعدون بالطبيق والارض يستعدون بالتوانيخ والبومب يا امة تركت دينها يا امة نسيت سنة نبيها يا امة تنكرت لماضيها يا أمة. امتي امة الاسلام افيقت نعم يا شباب رمضان ليس موسما للتسمين وانما هو موسم لبس الروح ان الام حين تتفاخر بمخزونها المادي من المخزون الاستراتيجي للبترول وللغاز الطبيعي وهذه ولل... الاشياء نعتز بمخزوننا الروحي في كل رمضان المخزون الروحي هو الاصف في شهر رمضان نعم اننا نريد ان ندخل رمضان ونحن نستعد له هذه الايام استعدادا حقيقيا لا شك ان رمضان يطيع على الامة كل سنة كل سنة وهي ما زالت تكحت في ران العام كله اننا نريد من الان وقبل رمضان بيوم او يومين نريد من الان ان نزيل الران فنستفيد من رمضان. نعم اخوتا اني أسألك بربك. أسألك بربك. اسألك بربك. كم حجم الران على قلبك. انه لا يحتاج الى سهر. يحتاج الى عشرة شهور لازالته. فندخل رمضان ونظل ندعك. ونضغط. ونمحه وينتهي رمضان وبقايا الران على القلوب اللهم طهر قلوبنا يا رب اننا بحاجة الى ان نطهر قلوبنا قبل ان يدخل رمضان حتى نستطيع ان نستفيد من رمضان كل عام يمضي وما استفدنا من رمضان حيئة وما استفدنا منه ابدا اطلاقا لاننا نقضي رمضان اما في لهو ولا إنني انني بحاجة الى ان أقارن وأوازن بين رجلين في رمضان رجل من المؤمنين الموحدين ورجل من الفسقة الفاجرين، ولكن ولكني كلما هممت أجدني أتلعثا أجدني لا يصح مثل هذا لأنه كما قيل في بيت السعر الذي لا أحفظه أنه ألا ترى أنه ينقص قدر السيف إذا قيل السيف أنضى من الحصى اذا قيل ان السيف امضى اقطع يعني من العصا فانك تكون قد اسأت الى السيف كذلك كان ابودي ان اقارن بين مسلم موحد يعيش يوما من رمضان بعد صلاة الصبح يمكث في المسجد الى شروق الشمس حتى يصلي ركعتين فيحرز حجة وعمره وبين اخر تسحر بعد ان جلس امام التلفزيون ونام من في الجنة ومن في النار قل كل يعمل على شاكلته بين وجل اذا استيقظ من نومه واحد الله قال الحمد لله الذي احيانا وبين رجل قام متسائبا متكاسلا خرج الاسلام في طريق الملحد يلقى رجلا فيقول له السلام عليكم كيف حال قلبك مع الله وأما الفادر فضح الفلم أخبر السلم بتعنبارك قل كل, كل يعمل على شاكله أيهم في الجنة وأيهم في النار نعم يأتي الظهر فيؤذن يسارع الموحد إلى المسجد يحرص على الصف الأول خلف الإمام مباشرة يتم وضوءها وركوعها وسجودها يدعو فيها ربه أن, يتقبل أن يتقبلها منه يحافظ على سننها القبلية والبعدية والآخر يجلس ليذكر ويتذاكر مع أمثاله حلف الزورة الأمر من في الجنة ومن في النار قل كل يعمل على ساكلته قل كل, كل يعمل على ساكلته يؤذن العصر فيذهب الموحشد وكله رغبة ورهبة يقف خلف الإمام يدعو الله وتسيل عينه بكاء من خسية الله ويجلس درس العصر ليفتفقه في دينه ثم يجلس إلى أذكار المساء أما الآخر فإنه بعد العصر فيلم وبعد الفيلم نوم ليستعد لفيلم المساء ثم يقوم وهمه الطعام والشراب قل كل, كل يعمل على شاكلته من في الجنة ومن في النار اذا وضع عزل المغرب يفطر الموحد على تمرح وشربت ماء ويهرول الى المسجد ليدرك خلف الامام يحمل في زيبه بقية التمرات اكل تمر وبقية اربعة يطعم بها مساكين ويسقي بها فقراء ويسقي من يده فقراء ويسرع الى المسجد يصلي المغرب وهو يؤمن ان للصائم دعوة مستجابة فيدعو الله ان ينصر الامة وان يمكن للدين وان يشرح الصدر ويهدي القلب اما بالاخر فيوقظونه بعد الأذان وعينه على الطعام فيأكل دون ان يسمي ولا حتى ان يغسل اليد ويملأ بطنه ويستعد لاعاده الكره ليرى الفزوره ويتامل في التمثيلية والموحد في المسجد يصلي القيام قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اعدى سبيلا من في الجنة ومن في النار نعم اخوتاه المؤمن يبيت ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والاخر يبيت ساهيا لهيا من سيجارة الى جيسة الى كذب الى غيبة الى نميمة الى فحش الى فسق الى فجور الى رؤية افخاذ النساء العاريات الى النظر في وجوه المتبردات الى اغضاب رب السماوات والمؤمن يبيت يذكر الله ويدعوه ان يستجيب له من في الجنة ومن في النار كل كل يعمل على شاكلته اخوتاه المؤمن صاحب قضية حين يدخل الى شهر رمضان فانه يدخل وهو يعلم ان الصيام وهو يعلم ان الصيام ما شرع الا لسر الا لسر ما شرع الصيام الا لسر سر نواه ليس صيام مسروعا لنمتنع من الاكل والشرب والجماع فقط وانما سر الصيام ان تنتصر على نفسك فتعيش لله فقط نريد ان نخرج بهذا المعنى سر الصيام انك تدعوك نفسك الى الطعام فتقول لها نهاني ربي تدعوك الى السلام تقول منعني الهي تدعوك الى الجماعة الحلال فتقول الزمني بالترك سيدي فانا عبد الله لا عبدك ايتها النفس اطيع الله ولا اطيعك فاذا خرجت من رمضان وقد انتصرت بلغت الزروة في الايمان فبلغت ما يرضي الله اسأل الله ان يبلغني واياكم رضاة إن الحمد لله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 اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الأحبة ما زلت أناشدكم الله في وقفة صادقة مع النفس أن نقف صادقين اليوم بعد أن علمنا سر الصيام أن ننتصر على أنفسنا فنعيس لله فنكون ممن أمر أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فيحيا لله بعد ذلك مضت أحد عشر شهرا كم عصينا الله فيها إنني كلما تأملت هذا العام الذي مر اجد الحصاد المر اجد مر ما امره عسنا أحد عشر سهرا ما قدمنا فيها لديننا شيئا، ولا لامتنا شيئا، ولا لربنا شيئا، عسنا لانفسنا نأكل ونسرب ونلبس وننام ونفعل ما نشتهي ونصنع ما نريد وانما نعطي لديننا ولدعوتنا الفتات. بل أقل من الفتات نعم فضاع ملك الأمة ضاع ملك الأمة بسبب أن ضيعنا ديننا وضيعنا أنفسنا وضيعنا ربنا منا نعم فلم يعد معنا إننا بحاجة أن, أن يكون الله معنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا امكر لنا ولا تنكر بنا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نسألك أن تكون لنا نعم نحتاج أن يكون الله لنا وكيف ذاك؟ كيف ذاك؟ إنني يحص بأن الجو لا يدفعني إلى أن أختم بسرعة؟ حر ولا برد فالامر يسجعني على ان اقول لكم في هذا اليوم اننا لا ينبغي ان ننفق وقبل دخول شهر رمضان حتى نراجع ربنا حتى نراجع ربنا يحضرني في هذا المقام قول ام اخر خليفة من خلفاء العباسيين حين ضاعت الاندلس فجلت يبكي ماذا قالت له امه جلس يبكي على ضياع الخلافة وضياع المملكة وضياع الامة وضياع الدولة وضياع الاز جلس يبكي فقالت له امه ابكي بكاء الاطفال على ملك لم تحفظه كالرجال ابكي بكاء الاصفال على ملك لم تحافظ عليه كالرجال لم تكن رجلا فكن فكن طفلا حتى ان يرحمك الله اننا بحاجة الان الى ان نكون اصفاص نعم نبكي على خيبتنا نبكي على ما فراتنا في تنبي الله نبكي على ان ضيعنا من اعمارنا سنة سنة وكم سنة وكم سنة سنين سنين طوال قال بعضهم اذا اذا جلست بين يدي سيدك فاستعمل اخلاق الاطفال اذا جلست بين يدي سيدك فاستعمل اخلاق الاطفال فان الطفل اذا لم يعطيه ابوه شيئا بكى عليه بكى عليه إننا نحتاج إخوتان نحتاج أن نبكي لله أن نبكي له وأن نتهدد كما قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا العباد الذين يحبهم إذا تتلى عليهم آياتنا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم ويزيدهم خشوعا ابكي في في هذه الدنيا بعين بما قبل أن تبكي يوم لا ينفع البكاء قبل أن تبكي يوم لا ينفع الندم قبل أن تبكي حين يقال لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أحبتي في الله إننا إذا نظرنا إلى حال السلف فإننا نجدهم من انتصروا بربهم وإنما فازوا بمعرفة طريق الله وصلوا الى الله وصلوا الى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا فتجمعوا اهل القطيعة تجمعوا تجمعوا اهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنين ابكي على ظلمة قلبك ينير ابكي على ظلمة قلبك ينيف ماذا البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار إننا نحتاج والله أن نستعير عينا تبكي لأن عيوننا جامدت بحق نريد أن نقول لماذا هذا الجفاف يا عين لماذا هذا الجفاف يا عين لماذا جفت عيوننا لماذا جفت كان احد الناس يجلس في مجلس للوعظ فكان يبكي اشد من القوم فقيل للشيخ اناهو عن البكاء فانه يفسد علينا المجلس فقال ابا بئس القوم أنا أن أنهاه عن البكاء إنما يبكي على تفريطه وحجبنا عن البكاء الغفلة نعم ما منا إلا مفرط هو يبكي على تفريطه وحجبنا عن البكاء الغفلة على نبكي انظر إلى سفيان الثوري يقول عبد الرحمن بن مهدي واصفا اياه كنت ارمكه الليلة بعد الليلة فما كان ينام الا اول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار النار يا رب قنا النار يا رب نجنا من النار سفيان يقوم في جوف الليل سفيان الثوري وما ذاك ما سفيان الثوري يقوم في جوف الليل فينادي النار النار ذكر النار شغلني عن النوم والشهوات. ثم يتوضى ويقول على إسر وضوعه اللهم اللهم إنك عالم بحجتي غير معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار إلهي إنك عالم بحاجتي غير معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار إلهي إن الجزع قد أرقني وذلك من نعمك السابقة علي إلهي لو كان لي عذر في التخلي ما قمت مع الناس طرفة عين ثم يزداد في البكاء حتى لا تعرف قراءته من بكائه. قال الحسن يا حسن عين بكت من خشية الله. يا حسن عين بكت من خشية الله عمر بن المنكدر كان يقوم الليل فلا يزال يبكي. فانصدع قلب امه فشكت ذلك وساقت عليه اخوه ورجل فقالوا له ان الذي تصنع يشق على امك. قال كيف اصنع? اني اذا دخل الليل علي هالني فاستفتح بالقرآن وما تنقضي همتي بي ببكاء لا تبكي لا تبكي فقال آية من كتاب الله ابكتني آية من كتاب الله ابكتني في ل قال وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون والله ماذا سيبدو لنا من ربنا هذه النار تبكيك فان لم تبكيك النار تنظر ماذا سيبدو لك من ربك امكي على ما سيبدو لك من ربك تلقاه يقول لك تعال تعال يا زاني تعال يا سارق تعال يا كزاني تعال يا فتان. تعال يا نمام. تعال يا نومان. تعال يا اكال. تعال تعال يا غافل. لما غفلت عني? تقول يا رب صلي. يقول لك كيف صليت? قسدك بين يدي وقلبك في البيت كذات. قلوه. فيفتدرك سبعون الف ملك الى الناس نعم الا تبكي تبكي على ما انت فيه وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون عطبة, عطبة الغلام كان يبكي من السحر بكاء شديدا فيقال لما تبكي يقول ذكرت العرض على الله ذكرت العرض على الله تمثل نفسك وانت تقف بين يدي الله قائ فريدا وحيدا ضعيفا عاريا مسكينا يقول لك عبدي لم جعلتني اهون الناظرين اليك عبدي لم عصيتني عبدي الم تكن تعلم اني اراك عبدي لم استهنت بعظمتي وقوتي مسيا على عتبه يوما ثم اتاقف قال قطع ذكر يوم العرض على الله اوصال المحبين كان يقول مولاي اتراك تعذب محبيك وانت الحي الكريم مولانا اتراك تعذبنا وانت الحي الكريم يا حي يا كريم لا تشوي القنا بالنار. نعم وقال انما ابكي على تقصيري. مسعر بن مسعر بن كدام بكى فبكت أمه فقالت فقال لها ما يبكيك يا اماك قالت رايتك بكيت فبكيت فقال يا ام لمثل, لمثل ما نهدم عليه غدا فلنطل البكاء لمثل ما نهدم عليه غدا فلنطل البكاء لمثل ما نهدم عليه غدا فلنطل البكاء ما بين سكرات الموت والتبشير من الجنه او النار ونزول القبر وظلمته و وسؤال الملكين وابواب الجنة والنار بين يديك اهوال اهوال واهوال لمثل ما نهدم عليه غدا يحق لنا ان نبكي بكى والراد في مجلس وعظ ابن زر فقيل له لما تبكي والناس لا يبكون فقال والله إن هذا إلا من صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا وتراكم الذنوب على قلوبنا قال أبو زر مولاي عبدك عبدك يحب اجتناب سخطك فاعنه على ذلك اللهم هؤلاء عبادك يحبون اجتناب ما يسخطك فأعن على ذلك اللهم يا منان عبدك يحب الاتصال بطاعتك فاعنه على ذلك بتوفيقك يا كريم مولاي عبدك عظيم الرجاء عندك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يا رحمن لما عوت بعطاء السليم في كسرة البكاء فقال اني ذكرت اهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه فمثلت نفسي بينهم. مسل نفسك هناك. بين اهل النار. مسل نفسك هناك. بين اهل النار. لهم من تهنم مهاد. ومن فوقهم غواش. سرير من نار ولحاف من نار وان يغاس يغاثوا بماء كالمهر. من نار. إن يستطعموا يطعموا من زكوم كالمهل يغلي في البطول يطعمنا طعامهم ناس وشرابهم ناس واترتهم ناس ولحفهم ناس يمشون في ناس ويأكلون ناس ويسربون الناس ويعيشون في الناس ولا يخرجون من الناس يتمنون الموت فلا يموت يقول مسلت نفسي كيف تغل يدها الى عنقها وتسحب في النار الا تصيح فتبكي كيف لنفس تعزم الا تبكي ويحك ما اقل الغناء البكاء عن اهله ان لم يرحمهم الله يا رب برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر كان يقول الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طريقي وربي لا أدري ما يصنع بي ألا أبكي ألا أبكي كان يقول والله عطاء سليمي يقول والله إني أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي أستاهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي نحن نهنله ونلعب ليلنا ليل البطالين ونهارنا نهار أهل الدنيا وملك الموت في طلبنا لا يكف عنا نوشك أن نموت بات جماعة من السلف على الساحل فأبدأ أحدهم بالبكاء فبكوا جميعا فلما سألوه ما يبكي. قال نظرت الى امواد البحر تجول وتمود فذكرت اطباق النيران وزفراتها. فذلك الذي ابكاني. اما الحسن البصري لما قيل له ما يبكيت. قال اخاف ان يطرحني في النار ولا يباني. اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. ضيغم بن مالك كان يرفع رأسه الى السماء ويقول عيني. الهي. كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. كان ربما اصابته الفتره فدخل فاغتسل. ثم دخل بيتا. فاغلق بابه وقال الهي اليك جئت عساك ترحمني. نود ان نصلع ذلك والله. ان نتقرب ونقول الهنا إليك دعنا فرحمنا عساك ترحمنا عساك ان لا كانت ام ضيغا تقول له يا ضيغا تحب الموت فيقول لا والله يا امه فتقول لما يا بني يقول لكثرة تفريقي وغفلتي عن نفسي فتبكي امه ويمكي هو لما سئل عن البكاء قال لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما لزوا بعيش ابدا لو تعلمون ما انتم هاجمون عليه ما انتم مكبرون له ما لست لكم عيش ابدا ذكر الموقف وشدة الامر كل امرئ يومئذ تهمه نفسه لا يجزي والد او ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وعى المتهجدون قول مولاهم افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون امنتم ان يأتيكم بأس الله ليلا وانتم نائمون كان فضالة ابن صيفي كثير البكاء دخل عليه وجل وهو يبكي فقالت لزوجته ما شأنه لما يبكي فقالت زعم انه يريد سفرا بعيدا ولا زادا لمثل هذا فلنبكي نعم ان سفرنا بعيد سفرنا طويل سفرنا كبير واين الزاد وتزودوا فان خير الزاد التقوى نريد الزاد في رمضان اللهم زودنا التقوى يا رحمن كان صفان بن محرز اذا جنه الليل يخور كما يقول الثور ويقول خوف النار منعني من الرقاد. قال صهيب رضي الله عنه إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه عُتب بعضهم على كثرة البكاء وكيل له لو كانت النار لم تخلق إلا لك لما زدت على هذا فقال وهل خلقت النار إلا لأمثالي وإخواني من الإنس والجن قال تعالى سنفرغ لكم أيها السقلاء يا محشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ثم قرأ الآيات إلى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آل يا ربنا اجنا من النار وقنا عذاب النار وارحمنا بترك النار كان فتح الموصل يبكي الدموع ثم يبكي الدم فقيل له على ماذا بكيت الدم قال على الدموع خوفا على الدموع ألا تكون صحة لي خوفا من أن أكون قد بكيت لغير الله خوفا على الدموع ألا تكون صحة لي كان بعضهم يبكي في جوف الليل ويقول إلهي وسيدي ومولاي ما الذي أخطني من عيني أخشى أن تكون قد قل اذهب هذا فراق بيني وبيني أخسى والله ذلك نخسى أن تكون قد تريدنا وكيل لنا هذا فراق بيني وبينك المتهجدون إخوتاه يقومون على سواطئ الأنهار الدموع فارق نبتك بخفة هذه مؤسسة فتالة للإنهار والتوزية تحديدون والسلام الدموع. عليكم ورحمة الله وبركاته